السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد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 يعني منذ أن يعني فتحت المحمول بتاعي والتلفونات لا تنتهي والاتصالات لا تنتهي عن السؤال ماذا سنفعل لبيت المقدس وماذا ستقول اليوم عن بيت المقدس وحقيقة وجدت أن أبلغ حلقة عن بيت المقدس ألا أتحدث عن بيت المقدس ألا أتحدث عن بيت المقدس إضراباً واعتصاماً عن الكلام عن بيت المقدس ماذا سنقول وماذا سنفعل؟ ماذا سنملك من الكلام أي واحد قاعد أمام الشاشة الآن أو أي وحدة أعد أمام الشاشة الآن أنا على يقين أنها أو أنه لن يسمع جديدا عن بيت المقدس أكثر مما سمع بل إن البعض يمكن أن يتحدث عن بيت المقدس وعما يحدث في بيت المقدس أبلغ مني وأكثر علما مني ما عدنا نملك إلا الكلام فأبلغ الرد أن نعتصم ونضرب عن الكلام فاسمحوا لي أن أتحدث هذه الليلة عن أمر أظن أنه قد يكون خطوة منا نقدمها لبيت المقدس وقد يتعجب البعض ازاي الموضوع ده يعني هيكون شيء بنقدمه لبيت المقدس نعم انا هتكلم عن الاخلاق وقبل رمضان كنا بنتكلم عن اخلاق الانبياء هتكلم عن التغيير بعد رمضان هتكلم عن السبات على اخلاق رمضان تفتكروا جماعة الناس اللي هتحرر بيت المقدس هم ناس بيجذبوا تفتكروا الناس اللي هتحرر بيت المقدس هم ناس كدبين ناس خينين ناس ما بيهتموش بالنظافة والقظارة في ملبسهم وفرحتهم وفي كل شيء تفتكروا ان دول هيحرروا بيت المقدس حتى لو كانوا بيصوموا وبيصلوا تفتكروا أن اللي هيحرروا بيت المقدس ناس اميين لا يقراوا ولا يكتبوا ولا يعرفوا اي حاجه عن الدنيا تفتكروا ان اللي هيحرروا بيت المقدس ناس بترتشي ناس بيعملوا سلوكيات واخلاقيات خاطئه وفاسده وبيصوموا وبيسرقوا تفتكروا اللي هيحرر بيت المقدس واحد ملتحي وعلامه الصلف وشه لكنه واكل مراس اخته واكل مراس امه تفتكروا اللي هيحرر بيت المقدس واللي هيدعو دعاء لله عز وجل ويقسم على الله عز وجل ان يحرر بيت المقدس تفتكروا ده ربنا هيستجيب منه وهو قاطع للرحم وهو مرتشي وهو بي بي بي بيهرب وبيزوغ من الشغل بتاعه تفتكروا ربنا عز وجل او تفتكروا ان اللي هيحرر بيت المقدس واحد بيسيب طابور الناس اللي قدامه وهو موظف في حكومه من الحكومات عشان يروح يصلي الظهر ويقعد يصلي الظهر في ساعة تفتكروا ده هو النوعية اللي هتحرر بيت المقدس لا مش هي دي النوعية اللي هتحرر بيت المقدس النوعية اللي هتحرر بيت المقدس هو زي ما بيصلي الفجر حاضر يروح الشغل بتاعه في معاده حاضر النوعية اللي هتحرر بيت المقدس زي ما بتحافظ على الصلوات الخمس حافظ على الاخلاق المية إنه اللي هتحرر بيت المقدس زي ما بتحرص على الصيام يوم ويوم لازم البسمة وانت بتتعامل مع الناس ومع الجمهور تبقى في وشك اللي هتحرر واللي هيحرر بيت المقدس هو الرجل الذي يصل رحمه هو الرجل الذي يعطي كل ذي حق حقه اللي بيحرر واللي هيحرر بيت المقدس هو الرجل أو المرأة اللي بيموت الأذى عن الطريق مش اللي بيرمي الأذى في الطريق اللي بيحرر واللي هيحرر بيت المقدس مش الراجل ولا المرأة اللي طول الليل بيقوم الليل والصبح بيؤذي جيرانه مش هو ده اللي هيحرر بيت المقدس اللي حرر بيت المقدس هو اللي بيقوم الليل ويحسن إلى جيرانه اللي بيحرر بيت المقدس هو اللي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن وخلقه كان القرآن الكريم الثبات على اخلاق رمضان انا مش على الثبات على عبادات رمضان كلنا وكل الناس ومعظم العلماء بيتكلموا إن إحنا نثبت على صلاة الجماعة ان احنا نثبت على صيام النوافل ان احنا نثبت على قيام الليل وجربنا الترويح ان احنا نثبت على الصدقة كل ده جميل جدا جدا جدا لكن مش عاوز اقول ان شايف اهم منه او يعادله تماما الثبات على اخلاق رمضان كان أخلاق في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أخلاق رمضان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره المتفق عليه إذا كان يوم, يوم صوم أحدكم أو إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفض ولا يجهل وإذا خاصمه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني, إني صائم إني صائم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا إذا كان أو إذا أصبح أحدكم صائما ما قالش فليحافظ على صلاة الجماعة ما قالش يصر رحمه ما قالش فليقم الليل ما قالش في الحديث ده ده لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا إذا كان أو إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفص ولا يفسق ولا يجهل وفي رواية من غير يفسق فلا يرفص ولا يجهل فاكريني الكلام ده بنقوله إمتى يا جماعة؟ بنقوله في الحج عندنا أخلاق اسمها أخلاق الحج وعندنا أخلاق اسمها أخلاق رمضان زي ما المواسم في مواسم للعبادة علشان تحيي في قلوبنا العبادة برضو في مواسم للأخلاق وهي نفسيا مواسم العبادة هي مواسم الأخلاق وإحنا صايمين لا نرفض ما نعودش نتكلم عن النساء والغيبة والنميمة ونجد في سيره الناس فلا يجهل من الجهل أو الجهالة نحن نشتم ونسب ونغضب ونبقى متنرفزين ده إذا كان يوم صوم أحدكم سواء صوم فريضة أو صوم نافلة وإذا شاتمه أحد أو خاصمه أحد وفي روايه وإذا قاتله أحد فليقل إني صائم إني صائم ما ارجوه في هذه الحلقة وفي هذا الموضوع وتقدم بين يدي نصرتنا لبيت المقدس أن يكن شعارنا في رمضان وفي غير رمضان وانت صائم أو غير صائم أن تقول إني صائم والعلماء يقولون في صيام النافلة أو في صيام غير رمضان فلتقل إني صائم في سرك وفي رمضان فالتقل اني صائم علنا حارفين يا جماعة ليه في رمضان بقول اني صائم بقول لنفسي وبقول لله قدامي ما بقولش لله قدامي بس وما بقولش لنفسي بس بقول لله قدامي خلي بالك ارجوك انا صائم يعني انا عندي اخلاق الصائمين انا مش هاشتمك انا مش هسبك أنا مش هقاتلك أنا مش هجهل عليك أنا مش هفسق عليك أنا مش اعتدي عليك أرجوك وده مش ضعف مني تده ده مكارم اخلاقي علشان أنا صائم وفي نفس الوقت انت بتكلم نفسك وبتذكر نفسك وبتقول لنفسك أنا صائم خلي بالك يا راجل خلي بالك يا أختي ده أنا صائم بتكلم نفسك امسك أعصابك اتحكم في أعصابك التزم بأخلاق رمضان وبأخلاق الصائم في غير رمضان أو في رمضان برضو لما بتقول للرجل اللي هيشتمك أو يسبك إن صائم انت بتفكره برضو إنه هو صائم وأنه هو لابد ان هو يلتزم بأخلاق الصيام وبأخلاق رمضان لما بيبقى في صوم النافله الأولى والأفضل عند جمهور العلماء ان أنت تقول في سرك اني صائم عشان تكلم نفسك حقيقة اقول رأي اخر لا اقول اني صائم للي قدامك في وشه وبصوت عالي ليه عشان تفكره تقول له انا غلبان انا مسكين اخلاق رمضان واخلاق الصيام ومكارم اخلاق الصيام بتلجمني ملجماني ما تشتمنيش ما تعملش حاجه ما تاذينيش خلي بالك خلي بالك مني ده انت المفروض تحافظ عليا عشان انا صائم ليه ما يبقاش بعد رمضان نثبت على اخلاق رمضان وحقيقة انا بكلم الناس الملتزمين الناس اللي بي بي يعني اعداء الاسلام بيتلككوا ان هم يشوفوا سقطه اخلاقيه من واحد ملتحي، من وحده منتقبة، من شيخ، من إمام، من داعية. لما تلاقي واحد اثنين ماشيين في الشارع، واحد في سمت أو في سمته الالتزام والصلاح، واحد تاني ليس في سمته الانتزاع العادي، والاثنين يبصقوا في الطريق. لو انت ماشي مع واحد هيقولك آه. بص اهو الملتزم الملتحي اهو بسق في الطريق تم التاني برضو بسق في الطريق لا لكن هو بيتلكك لك ما تدلوش الفرصة ما تدلوش الفرصة ابدا كنت ماشي في خارج من مبنى من مباني الصحف الكبرى في شارع الجلاء في مصر وماشي مع يعني حد صحفي كبير مشهور بيعني تصيضه لأخطاء سلوكية عند الملتزمين والملتحين والمنتقبات والمحجبات انا هو نقابه الصحفيين فنا بتناقش معاه بقالي ساعة في مكتبه وانزلنا بنكمل النقاش واحنا ماشيين في الطريق فان هو المفروض ما يتحملش على الناس الملتزمة لهذه الدرجة فكلهم زي البشر العاديين وإذا برجل في هديه وفي سمته الالتزام والصلاح وإذا بهذا الرجل الصالح يبصق على الرصيف بسقه يعني ممكن ناس كتير قوي تتقيأ من هذا الأمر فإذا بهذا الأستاذ الكبير المشهور بيقول لي شفت شفت في كم واحد ماشي في الشارع شارع زحمه ما حدش منهم جراؤ انه يعمل اللي عمله الراجل ده للاسف الشديد الراجل الكبير الصحفي نادى على الاخ الذي في سمته الصلاح وقال له انت بتبصق ليه على الطريق قال له اخونا الصالح ولا نزكيه على الله قال له وإيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بسق أحدكم فليبصق عن يساره وبيكمل الحديث فالراجل قال له لو كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم منديل ورق كان قال لنا فليبصق في المنديل الورق الراجل عمل كده وماشي إياك أن يساء إلى الإسلام بسببك إياك أن يساء إلى الإسلام بسببك إياك أن يساء إلى الإسلام بسببك لما تلاقي الكورنيش مليان محجبات قاعدين مع شباب بيحبوا بعض بل بتلاقي منقبات قاعدين على الكورنيش حتى لو هو جوزك حتى لو هو خطيبك ما ينفعش حتى لا يساء إلى الإسلام بسببك أخلاق رمضان والثبات على أخلاق رمضان يا جماعة مش عاوزين ندي فرصة لحد إن هو يسيء الى الاسلام بسبب سلوك من سلوكك من سلوكك او بسبب تصرف من تصرفاتك اختي الكريمة اه ممكن نغلط ماشي ما احناش معصومين ماشي احنا بقالنا سنين بنتكلم على ان احنا نصلي ونلتزم ونصوم ونقتل عبادات طيب احنا محتاجين نتنقل نقل بقى يا جماعة إن العبادات دي تترجم إلى سلوكيات وإلى أفعال وقلنا وكلكم عارفين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ما قالش إنما بعثت لأتمم مكارم العبادات. ربنا عز وجل لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لعلى خلق عظيم ما قالوش إنك لعلى صيام عظيم رغم ما هو أعظم الناس صياما وأعظم الناس عباده وأعظم الناس صدقة وأعظم الناس في كل شيء لكن ربنا عز وجل قال له في القرآن الكريم إنك لعلى خلق عظيم ليه؟ علشان لما احنا نيجي نمدح نفسنا أو لما إحنا حد يمدحنا وحد يذكرنا يقول وإنك لعلى خلق عظيم ما يقول لكش وإنك لعلى عبادة عظيمة عبادة جواك العبادة إذا لم تؤثر في أخلاقك في سلوكك فاعلم أن هذه العبادة تحتاج منك إلى مراجعة من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له البعض يضاعف الحديث والحديث روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن المرفوع ضعيف ولكنه روي أيضا موقوفا على ابن مسعود وغيره والموقوف صحيح والله عز وجل في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الفهم حتى لو ما قالش ابن مسعود هذا الكلام الفهم بتاعنا ما دام الصلاه بتنهى عن الفحشاء والمنكر طب واحد بيصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر يبقى الصلاه هنا ادت وظيفه اطلاقا اسقط فرضا ولكنه لم تؤدي وظيفه اخلاقنا وسلوكيتنا بعد رمضان يجب ان نثبت على هذه الاخلاق ما ندورش فقط على الثبوت أو الثبات على العبادات والأذكار أخلاقك مع زوجتك في رمضان في ليل رمضان أخلاق شكلها إيه أخلاقك مع زوجك في ليل رمضان شكلها إيه أخلاقك مع أهلك ومع ناسك في رمضان بتبقى متدايق ومتنرفز وعصبي وكل حاجة لكن بتلجم اللي جام وفرس الغضب والخناء والزعي لو حد في رمضان اساء إليك تعمل في ايه خلينا نقول السبات على أخلاق رمضان السبات على أخلاق رمضان شعار لنا بعد رمضان إني صائم إني صائم. حتى لو ما كنت الصائم اني صائم عن الفسق عن الفجور عن الرفس عن المخاصمة عن المشاتمة عن المقاتلة اني صائم عن مساوي الاخلاق ينفع وقول كده اي及 ينفع وقول كده حتى لو انت مش صائم عن الاكل والشرب حتى لو انت مش صائم عن الاكل والشرب في نهار رمضان حد صائم بيقدر يتفرج على فيديو كليب من الاشياء العجيبة جدا والاستطلاعات الاراء والاحصائيات اللي بتعملها شركات متخصصة جدا ان القنوات بتاعة الافلام وقنوات الاغاني والفيديو كليب لا تحقق نسبة مشاهدة تذكر في رمضان نسبة مشاهدتها في رمضان ضعيفة جدا وقليلة جدا قنوات الافلام وقنوات الاغاني والفيديو كليب وبعد رمضان من اعلى نسب المشاهدة ليش معنى لان كتير جدا من الناس اللي بيصوموا وبيصلوا ما بيشوفوش القنوات دي في رمضان واللي بيصوم وبيصلي بعد رمضان بيرجع يشوف القنوات ديت. هي القنوات دي في رمضان حرام وبعد رمضان حلال إطلاقا. القنوات دي في رمضان حرام وبعد رمضان حرام بالفسق اللي بتقدمه هو يجوز او يحل لك في رمضان في غير رمضان ان انت تمارس الفسق والفجور والمخاصمة وما ما ما ما تمارسوش في رمضان الجملة المشهورة رب رمضان هو رب يناير وفبراير ومارس وابريل ومحرم وزي القعدة وزي الحجة وشوال الحرام حرام في أي زمان وفي أي مكان الحرام حرام في أي زمان وفي أي مكان ليه أنت يا أخ يا أخت يا ملتزمة يا ملتزم يلي بتفلي وبتصوم وبتمتنع عن مشاهدة هذه القنوات وهذه الرزيلة في رمضان ليه بترجع لها بعد رمضان وبتعلي نسب المشاهدة بتاعتها السبات على اخلاق رمضان اني صائم اني صائم حقيقة كلنا تحت المجهر كلنا العين بتبص علينا لان انت ارتديت ان انت ترفع شعار بيقول انا مسلم انا ملتزم الشعار ده هو الحجاب هو النقاب هو اللحية هو التوب اللي بتلبسه هو علامة الصلاة هو ان انت تلبس الساعة في الهنين وخلوا بالكم اعداء الاسلام بيتربصوا باي سقطة من السقطات لينا وعارف كويس ايه هي صفات الملتزمين واحد يعني ماشي في الشارع وعمل تصرف يعني مش كويس فواحد بيقوله إذا كنتش حتى يعني إذا ما كنت سني وملتزم كنت عملت إيه وهو له ملتحي ولا فوشه على متصلة ولابس قميص وبنطلون جنس مفيش أي حاجة بتقول إنه هو ملتاح وملتزم أو إنه هو سني فالراجل حقيقة هو بيحكيلي بيقول لي بيقولي استعجبت الراجل ده عرف منين إن أنا ملتزم تلو مين قالك ان انا سني قاله ما لابس الساعة في اليمين ليه تخيلوا لفت فتنظروا ان الراجل ده لابس الساعة في اليمين ما دام لابس الساعة في اليمين يبقى ملتزم خلي بالك بيتصيدوا وعاوزين يسيئوا الى الاسلام والينا بهذه التصيدات ما تدلوش فرصة كان في مسجد من المساجد في رمضان اللي فات دهوت وكان ليلة 29 وكان ليلة ختم القرآن القرآن في المسجد ده بيختم كان ليلة 29 وكان مسجد من مساجد أحياء القاهرة وكان في قارئ مشهور في هذا المسجد وأنا شخصيا رحت أصلي في هذا المسجد وركبت العربية بتاعتي بعيد جداً علشان انا هصلي ومش هحضر الدعاء علشان الح الحلقه بتاعتي في رمضان واخرج بعربيتي وما تبقاش مزنوقه وفعلا صليت الثمان ركعات وخرجت وافاجئ بعربية أفل علي تماما ويميني فاضي يقدر يركن يميني وشمالي فاضي يقدر يركن شمالي دوائف واقف قدامي بالعرض وانا ورايا الحيطه ورا عربيتي حاولت ازق العربيه الناس كلها بتصلي حاولت ازق العربيه معشق العربيه والعربيه ما بتتزاقش والمسجد بعيد وفي منطقه مقطوعه علشان اخرج او الاقي تاكس واسيب عربيتي الحلقه ضاعت مني فوجئت باحد رجال المرور ضابط جه ورايا عاوز يسلم عليا فلقى الموقف ولقاني واقف قال لي ده انت حضرتك عندك حلقه انا متابعك قلت له اه اتصرف هو وشال العربيه بعد ما شال العربيه بيقول لي يا شيخ ارجوك اتكلم على الموضوع ده اقسم بالله عليك صاحب العربيه دي اللي ركنها الركنه الغلط ده هي راجل ملتزم وراجل جاي يصلي التراويح وحريص انه يختم القران ويحضر دعاء القران يركن قدامك بالشكل ده ليه آه هو متخيل ان العربية اللي واقفه ديت مش هتخرج الا بعد الدعاء وبعد الصلاة ما تخلص مين قالك ما جايز يحصل له ظرف ده تصرف وسلوك من واحد ملتزم من واحد مسلم ملتزم لازم ناخد بالنا من السلوكيات دهية ومن التصرفات دهية ليه احنا دايماً كمسلمين وملتزمين بنحاول نخالف القواعد والنظام ولازم ندور لنا على استثناء لازم ندور على استثناءات لخرق هذا النظام المسجد اللي بقول لكم عليه ده في مصلى نساء كان عامل مكان مصلى للنساء اللي ما معاهمش اطفال نهائي وعامل مكان ثاني مصلى للنساء اللي معاهم أطفال أكثر من 12 سنة وعامل مكان تالت للي معاهم أطفال أقل من 12 سنة أخت جاية تصلي التراويح وجايبة معها طفلين سبع سنين وخمس سنين أو ست سنين وخمس سنين وملتزمة وسمتها وهديها ولباسها وكل حاجة ومصرة انها تدخل بالطفلين اللي اقل من 12 سنه في مكان غير المخصص ليهم وبتتخانق مع الناس اللي واقفين بينظموا الصلاه وبتقول لهم دول حافظين جزء عامه وبيصلوا وبيقفوا وبتتخانق معاهم خناقه يعني شديده ادخلت انا في الموضوع اتخانقت معايا انا كمان واساءت ليا وشتمتني سبتها ودخلت الصلاه ويعني اسال الله عز وجل أن يكون يعني الدعاء الذي دعوته لها من نصيبها في كل سجدة من سجداتي ما دعوت الا لهذه الاخت ان يهديها الله عز وجل الى مكارم الاخلاق ليه ليه عاوزين نخالف النظام ليه مش عاوزين نكون نموذج للمسلمين الملتزمين حقيقه أخلقنا في رمضان واحد من الناس المسلمين الجدد كان في مسجد من المساجد في رمضان ما هواش عربي أجنبي وفي مسجد مساجد بيصلي التراويح في رمضان والمسجد مسجد فسيح جدا بياخد يعني 3000-4000 مصلي وكان في الأيام الأولى من رمضان المسجد مش ممتلئ تماما لكن في جزء في اخر المسجد والمسجد ليه جنينه والاطفال جايين كل واحد من الرجاله والستات جايبين اطفالهم معاهم جايبين اطفالهم معاكم علشان يلعبوا في المسجد وفي الجنينه ولا جايبين اطفالكم معاكم عشان يقفوا جنبيكم يصلوا راجل المسلم الجديد ده كان معاه صديق ليه وانا كنت بصلي في المسجد فبعد الصلاه بيعرفوا بيه وبيقولوا ان ده يعني فلان وشيخ من شيوخنا فقال لي انا عاوز اسال سؤال المسلم الجديد ده قلت له اتفضل قال لي هم اطفال الصحابه والاطفال ايام النبي كانوا كده كانوا بيعملوا كده بيتعملوا كده ازاي قال لي بيلعبوا في المسجد وبيجروا وبيلعبوا في الجنينه مش جايين عشان يصلوا قلت له لا ما كانوش كده ضحك توب تضحك ليه؟ قال لي الحمد لله ان هم مكنوش كده عشان اطمئن ان الاسلام صح وان المسلمين هم اللي مش صح ما بنقولش ما تاخدش ابنك المسجد او ما تاخديش بنتك المسجد لكن خديها وخدوا وخليه يقف جنبك يصلي وعلمه قداب المسجد لو مش هيقف يصلي ما تجيبوش اذا ما كانش المسجد مخصص مكان للأطفال يلعبوا فيه ما تجيبوش معاك ما تسيبش ابنك يجري في المسجد و... و... ابنك لو انت واقف في الصف الأول وقفه جنبك والإمام اللي يرجعه وراء ده امام غلطان ومش فاهم ابنك وقفه جنبك في الصف الأول بس لازم يصلي ولازم تعلمه أداب الصلاة وإن المسجد ليه أداب ما هوش جاي جنينة وما هوش جاي حديقه الحيوانات ما هوش جاي نادي عشان يلعب فيه أخلاق وسلوك المسلمين محتاجينها تتغير. أنا هديكم نموذج بسيط خالص لهم بيقولوا إيه عن الملتزمين، عن المسلمين. أستاذ إبراهيم عيسى في جرنان الدستور يوم 29 وعشرين تسعة ألفين وتسعة يعني قريب أسبوع اللي فات. في عنوان بيقول الأقصى لن يناديكم أيها الصم الأقصى لن يناديكم أيها الصم بيقول الأستاذ إبراهيم عيسى لقد توقف الأقصى عن أن يناديكم لنجدته وإنقاذه فالأقصى تعلم ألا يناديكم أيها الصم رغم أن المصريين لا يتوقفون عن الكلام في الدين وطلب الفتوى في كل حاجة والسؤال بإلحاح عن الحرام والحلال ورغم الطقوس والشعائر التي يحرصون عليها ورغم هذا الانتشار غير المسبوق لجلسات الوعظ والدروس الدينية وتتحدث وتركز على قشريات ومسطحات دينية ورغم أن المصريين ينهونك مكالماتهم التلفونية بتقسيم الشهادة بين المتصل والمستقبل لا إله إلا الله محمد رسول الله رغم كل هذا فإني لا أرى ولا أشهد ولا أشعر بأي غضب ولا ضيق ولا ثبرة ولا نخوة ولا رفض ولا حتى اهتمام من المصريين المسلمين بما يحدث للمسجد الأقصى ولا أكد أسمع أحدا من المنتقبات ولا المحجبات التي تملأن مجمع المصالح بميدان التحرير أو هؤلاء الملتحين من الجماعات الذين يجلسون في مكتبة تبيع الأدوات المدرسية أو المكتبية لم أسمع أي كلمة عما يحدث في المسجد الأقصى تمشي في الشارع أو تجلس على قهوة أو تدخل شركة أو محلاً فترى كل هؤلاء الذين يقرؤون المصاحف ويفتحون التلفزيونات على قناتي المجد والناس ومع ذلك فإنهم صم بكم لا يتحدثون اهتماما أو هما أو غما أو معرفة أو رفضا أو اعتراضا أو احتجاجا عما يحدث في المسجد الاقصى ده جزء من كلام الأستاذ إبراهيم عيسى أنا بقول له وبقول لكم بقول لكم اولا ده نموذج من الناس بتبصلكوا إيه طب هو غير الملتحين عملوا إيه غير المنقبات عملوا إيه غير المحجبات عملوا إيه بقول له هو شخصيا أنت عملت إيه ايه احتجاجك إيه كلامك ليه ما خرجتش انت في مظاهرة ليه ما روحتش وقفت في ميدان التحرير وربطت نفسك في عمود قدام مجمع التحرير وقلت لهم مش هفك نفسي وهعمل اعتصام واضراب لغاية ما, ما تحرروا المسجد الاقصى ليه استاذ ابراهيم عيسى ما عملتش كده انت وكاتبتك وصحفيينك ما عملتش كده ليه ما بتعملوش حاجة جرنانك كله كم كلمة اتكتبت عن المسجد الاقصى من كم كلمة انت بتنشرها كم صفحة عملتها عن المسجد الاقصى وكم صفحة عملتها عن اخبار الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات انت عملت ايه وغيرك عمل ايه كل المثقفين عملوا ايه كل الصحفيين عملوا ايه كل شعب مصر عمل ايه اشمعنا جاي على المحجبات والمنتقبات والملتحيين وقراء المصاحف اش معنى جاي على دول حقيقه انتوا لازم تفهموا الكلام ده بيقولوا ليه انا بقول لكم افهموا هو بيقول الكلام ده ليه وبقول له الكلام اللي قلته لكم او اللي قلته له دلوقتي استاذ ابراهيم عيسى للأسف الشديد للأسف الشديد لو بعثت له رد على هذا الكلام لن ينشره وبعت له قبل كده كتب مرة مقالة من سنتين او من ثلاث سنين الشيوخ يشربون القهوة مش مهم كان بيتكلم على ايه كان بيتكلم على ان كل الشيوخ بيشربوا قهوة في اماكن معينة عشان يساوموا على اشياء معينه الا شيخ واحد ذكره بالاسم وقال ده الوحيد اللي ما بيشربش القهوه لا ده بيشرب قهوه وبعتله قلتله انا فلاني الفلاني وبقولك كذا واتحداك ان انت تنشر الكلام ولم ينشره ده واحد بيبصلكم الله اعلم كلماته صادقه ولا غير يا ترى هي كلمة حق يراد بها حق ولا كلمة حق يراد بها باطل ده اللي هنعرفه لما نقف قدام ربنا عز وجل احنا مش مطالبين ان احنا نحاسب النيات الناس على نياتهم مش مطالبين ان احنا ما على قلوبهم بيبصلكم ومنتظر ان انتوا تتحركوا قد يكون هذا هو الحق الذي يرادوا به حق لكن بيغمس ويلمز بكم قد يكون هذا هو الحق الذي يراد به باطل بقوله عملت انت ايه وغيرك عمل ايه وهتعمل ايه ولا حاجة كلام ويريد كلام حقيقي ده كلام في وسط غز كلام في وسط مهاترات حقيقه بقول جملة مهمة جدا نحن لا نريد ان نحكم بالإسلام مش احنا عاوزين احنا اللي نحكم انما نريد ان نحكم بالإسلام ما يهمناش مين يحكمنا لكن المهم ان هو يحكمنا بالإسلام لكن احنا نحكم بالإسلام احنا مش عاوزين نحكم بالإسلام احنا مش عاوزين نبقى حكام احنا عاوزين وغاية منانه ان احنا نتحكم بالاسلام الاقصى استاذ ابراهيم عيسى عاوز مجتمع يتحرك للاقصى وفيه قيادات ونماذج نساء ورجال وحدة تدعو الله عز وجل على الهواء مباشرة أدعو الله ألا يكتب علي الحجاب وأدعو الله ألا يكتب علي الحجاب وأدعو الله عز وجل وراءك وأقول امين اللهم لا تكتب عليها الحجاب إذا كانت تريد ذلك ممكن البعض يزعل مني يقول لي لها بالهدايه هذا منهجي في هذه المراه اخلاق رمضان الثبات على اخلاق رمضان اخلاق رمضان عاوز اقول حاجه في رمضان نفسي أقولها في رمضان حقيقة في زمان العزة لكن ما قدرتش في جران الشروق يوم الأربع ستاشر من سبتمبر أثناء شهر رمضان أغنياء مصر وبزنس الصدقة والتبرعات قاله وحيد حامل سواء اختلفنا أو اتفقنا مع وحيد حامل سواء البعض بيراه وحش والبعض بيراه كويس كتب الرجل كلمة حق يراد بها ايه مليش دعوة يراد بها حق هو وربه يراد بها باطل هو وربه لكن خلينا نحملها على الحق الذي يراد به حق خلينا نحملها على رجل تختلفون معه أو تتفقون معه لكنه قال كلمة حق كتير مننا كمشايخ ما قلنا بل كتير مننا كمشايخ انغمسوا في هذا الباطل الذي كتب عنه هذا الرجل وانا عاوز اقول هو يعني انا مش عاوز اخلي العنوان اغنياء مصر وبيزنس الصدقات والتبرعات لا خليه اغنياء المسلمين أغنياء الإسلام وبزنس الصدقة والتبرع بيتكلم على حملة الصدقات والتبرعات والإعلانات التي كانت تزاع في رمضان مستشفى السرطان حملات إعلانية ضخمة في رمضان علشان نروح نتبرع والمشايخ يطلعوا في هذه الإعلانات وأنا شخصيا رفضت الظهور في هذا الإعلان وتكلموا معي ورفضت الظهور بشدة لاحتجاجي واعتراضي على هذا الاسلوب إن احنا نتاجر بصور المرضى بصورة طفل الألم في وجهه والمرض في وجهه إن أنا أستدر عطف المسلمين بصورة هذا الطفل على الشاشة 24 ساعة وشيخ يتكلم ويحس الناس على الدفع والصدقة مستشفى السرطان مستشفى الأطفال للسرطان بيجمع له أموال من التمانينات من 1980 و و89 و90 هيفضلوا لغايه امتى نتسول هذه الصدقة هنفضل لغاية امتى شيوخ يقع في هذه المهزلة هل يجوز يا شيوخ الاسلام ان يتاجر بهذا المرض ان يتاجر بألم هؤلاء الاطفال وصورة هؤلاء الاطفال النحيلة المريضة على الشاشات عارفين مستشفى السرطان للأطفال عمل اعلانات بكام في رمضان بـ 11 مليون جنيه مستشفى السرطان دفع 11 مليون جنيه بالضبط 10 مليون 871 190 جنيه يعني تقريبا 11 مليون جنيه مدفوعين مستشفى السرطان دفعهم إعلانات في رمضان العشرة مليون جنيه دول يعالجوا كم واحد العشرة مليون جنيه ده شرعا لا يجوز اطلاقا التبرع لمثل هذه المؤسسات العشرة مليون جنيه دول لو هذه المستشفى عملت مشروع بالعشرة مليون جنيه يدر عليها داخل يومي لهؤلاء الاطفال دار الأرمان للايتام ومش عارف للخير عمل اعلامات بخمسة مليون ستمية ستة واربعين الف خمسة مليون ونص خمسة مليون ونص مشروع الجموسة خمسة مليون ونص دول يجيبوا كم جموسة الخمسة مليون ونص دول يجوزوا كم واحدة كل هذه المؤسسات لا يجوز دفع اموال الزكاة ليها لانها غير مؤتمنة على اموال الزكاة ده نوع من أنواع السفة آه ان أنا أدفع إعلان آه أدفع إعلان لكن بكام في حدود المعقول وفي حدود المقبول مش ان أنا أروح أدفع خمسة مليون جنيه ولا ستة مليون جنيه ولا عشرة مليون جنيه على إعلانات في رمضان الملل قتلنا فيها بقول لا يجوز دفع اموال الزكاه لمثل هذه المؤسسات اطلاقا واتحمل مسؤوليه هذا الكلام وده رايي اللي عاوز ياخد بيه ياخد بيه اللي مش عاوز ياخد بيه هو حر من حقي ان انا اقول رأيي ومن حقي ان انا اقول كلمتي دي اخلاق دي سلوك دول ناس بيضحكوا علينا حقيقه المني هذا الموضوع ويعني لا اتصور يعني ايه الفرق بين مستشفى السرطان ومعهد الاورام مش عارف قبل ما استقبل اتصالاتكم اقول لكم رسالة جاتني وحقيقه عجبتني جدا فحبيت أقراها عليكم الرسالة بتقول قال الأستاذ للتلميذ قف وعرب يا ولدي عشق المسلم أرض فلسطين وقف الطالب وقال عشق فعل فعل صدق مبني على أمل يحدوه إيمان واثق بالعودة الحتمية والمسلم فاعل عاجز عن أن يخطو أي خطوة في طريق تحقيق الأمل وصمته هو أعنف ردة فعل يمكنه أن يبديها وارض مفعول به مغصوب وعلامة غصبه أنهار الدم وأشلاء الضحايا وارتال القتلى و وا و وستون عاما من المعاناة فلسطين مضافة إلى أرض مجرورة بما ذكرت من إعراب أرض سابقا قال المدرس يا ولدي ما لك غيرت فنون النحو وقانون اللغة يا ولدي إليك محاولة أخرى أعرب ما يأتي صحت الأمة من غفلتها أعرب فقال التلميذ صحت فعل ماض ولا على أمل أن يعود والتاء تاء التأنيث في أمة لا تكاد ترى فيها رجال الأمة فاعل, هد فاعل هده طول السبات حتى أن الناظر إليه يشك بأنه لا يزال على قيد الحياة من حرف جر لغفلة حجبت سحبها شعاع الصحوه غفلتها اسم عجز اسم عجز حرف جر الأمة عن أن يجر غيره والهاء ضمير ميت متصل بالأمة التي هانت عليها الغفلة مبني على المزلة التي ليس لها من دون الله كاشفه قال المدرس ما لك يا ولدي نسيت اللغة وحرفت معاني التبيان قال التلميذ لا يا أستاذي لم أنسى لكنها أمتي نفيت عز الإيمان وهجرت هدي القرآن صمتت باسم السلم وعاهدت بالاستسلام دفنت راسها في قبر الغرب وخانت عهد الفرقان معزرة حقا استاذي فسؤالك حرك اشجاني الهب وجداني معذره يا استاذي فسؤالك نار تبعث احزاني وتهد كياني وتحطم صمتي مع رغبتي في حفظ لساني عفوا استاذي نطق فؤادي قبل لساني عفوا استاذي هذا اعراب ما أردت أن اعربه من جملة هي خرجت من لسانك أحبتي في الله نذهب إلى هذا الفاصل ونعود فابقوا معنا عن معنى أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم يا الأحباب قبل أن نتلقى اتصالاتكم حقيقة موضوع يعني اعرج عليه سريعا وجاءتني فيه أسئلة كثيرة جدا وهي قضية المصل لأمفلونزا الخنازير والحج أقول لا توقع على أي تعهد لا تضمنه الدولة مسؤولية وزارة الصحة في كل دولة من دول العالم ألا تدخل دواء إلى أرض هذه الدولة وإلى حدود هذه الدولة إلا إذا كان دواء معتمدا ومجربا ومعروف ما به لكن أن تأتي أحد لك وقع تعهد انك مسؤول عما يحدث من أعراض ونتائج وما يترتب عليه من أخذك للدواء لا توقع على هذا الإصال وحرام عليك إن وقعت على هذا الإصال أو أخذت هذا الدواء حرام عليك أن تأخذ دواء غير معتمد وغير مجرب وغير معروف ما هو فيه اوقع على تعهد ان انا مسؤول عن نفسي وان انا اتعهد بتحمل المسئولية كاملة عن اصاباتي بأنفلوانزا الخنازير لكن لا اتعهد ولا اتحمل مسئولية اصاباتي عن دواء انت بتدهوني محدش يوقع على هذا الاصال مش هروح الحج خلاص متروحش الحج مش هروح الحج إلا إذا أخذت هذا الدواء ووقعت عليه ما تاخدش هذا الدواء وما توقعش وما تروحش الحج لكن وقع على إصال وتعهد ان أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن أي حد انا هعديه آه ماشي لكن ما وقعش أبدا ان أنا مسؤول عن نتائج دواء بيجربوه فينا وأول ما هيجرب هيجرب على 85 ألف حج بيجربوا الأدوية في الحجاج ما تاخدش الدواء وما تروحش الحج ومش حرام عليك ولو خدت الدواء الغير معتمد والغير مجرب والغير معروفة آثاره الجانبية تأثم وحرام عليك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. دكتور صفوت معكم مبرهيم. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال سؤالين يعني. في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بعد اذن حضرتك. انا عارفة بنظرة حضرتك تكلم على رمضان. ففي حدا في رمضان يعني المشايخ كلهم ما تفرقوش ليها وأغلب في ناس كتير كده بتشوفها بنظرة المسلسل النبي يوسف. فما اعرف حضرتك شفتوه او ما شفتوه. انتو ايه اللي خلوكم تتفرجو على برامج شيعة؟ وعلى قنوات الشيعة. انا وجهة نظري يعني انا شفت بعض منه هو ما تطرقش للشيع باي حال من الاحوالات لا اخت الكريمة بعد إز... طيب خلاص إيه إيه ده سؤال اولا انتاني حاجة بالنسبة لموضوع الفاكسينات والحاجات بسعة الحج دي اللي حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي انا من رأي ان حتى الاشاعه عن الفاكسين دوت بيعمل مشاكل هم عاملينها برضو علشان الناس ما تروحش الحج برضو يعني هم برضو اللي نشروا الاشاعه عن الفاكسينات دي بتعمل مشاكل. واكبر الدول ان هي ما تعملش ما تخليش الناس إن هي تاخد ال... تجبر الناس انها تاخد الفاكسينات دي عشان تروح الحج فهي يعني هم باي حال من الاحوال عايزين يمنعوا موسم يعني ده رايي كذاك الله خيرا اولا ايها الاحباب الفيروس h 1 n 1 انفلونزا الخنازير جمهور علماء الأدوية والفيروسات وهذه الامور بيقولوا ان ده فيروس مركب في معامل واطلقة للناء على الناس يعني الفيروس ده معمول في معامل معمول من ضمن اسلحه الحروب البيولوجية انا بقول اذا كان المصل في اشاعه ولا مش اشاعه انا ممضيش وما اوقعش وما اخدش اي مصل او اي دواء الدولة بتقول انضي ان انت مسؤول عن الاثار الجانبي ما ينفعش النقطة الاخرى قضيت مسلسل النبي يوسف هذا المسلسل كانت بتعرضه قبل رمضان ده مسلسل قديم وكان بيعرض من قبل رمضان ومن السنة اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت وكانت بتعرضه القنوات الشيعية وهو مسلسل ايراني مدبلج انا مش فاهم ايه اللي يخلي اهل السنة يتفرجوا على قنوات الشيعة ليه تتفرج على قناة من قنوات الشيعة تبص لك في عقيدتك ما لا تعلمه أنت اللي خليك تتفرج على مسلسل بيتكلم ومصور لك سيدنا يوسف أنا ممن يقولون بعدم جواز تجسيد أو تصوير الأنبياء على وجه الخصوص إزاي تروح تتفرج على حاجة زي كده حضرت الغلطانة يا أختي الكريمه. واي حد تفرج على هذا المسلسل او اي حد بيتفرج على قنوات الشيعة غلطان تماما السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا اخة اتفضل يا اخي حضرتك على الهواء حضرتك بس كنت بكلم الناس قبل رمضان يعني ما كنتش بشوف حد خالص في الجوامع وجينا في اول ايام رمضان حضرتك وشفنا الناس وبعد يعني فترة صغيرة من رمضان بقت الناس يعني تبتد ان هي تسيب المسجد ومحدش بيجي وبعد رمضان يعني خل... الحمد لله انه هو خلص على خير دلوقتي ما منشوفش حد خالص في الجوامع والجوامع يعني فريغة من الناس حاضر يا فكر فحضرتك يعني يا ياريت يعني نزود لو في برامج للناس اكتر من كده ان هي توعيها ان شاء الله حاضر حاضر ان شاء الله حاضر ان شاء الله إيه اس ام اس جاي يا شيخنا العزيز اعرفك ان ابراهيم عيسى كان له برنامج على الفضائيات كان يشكك في عذاب القبر ونعيم الجنة وبعض ايات القرآن معروف يا اخت الكريمة يعني لما المشايخ يفتوا آه ممنوع ان الدعاء ومشايخ قناة الناس ومات دقون طويلة وامات جلاليب ممنوع ان هم يفتوا لانهم غير مؤهلين للفتوى لكن لما يجي صحفي يتكلم عن الصحابة وعن عذاب القبر ونعيم وعن الجنة وعن حاجات كتيرة لا ده مسموح له مسموح له انه هو يتكلم برك الله فيك يا شيخنا نحن لا نريد ان نحكم بالاسلام انما نريد ان يحكمونا بالاسلام نعم نحن نريد ان يحكمونا بالاسلام <تصفيق> شكر الله لك لهفة قلبك على أقصانا ولكننا كما قال, كما قال الله صم بكم عمي أخي الكريم الأشجار حول الأقصى تتساقط من تأثير الحفر تحتها فلا تنسوا الأقصى بالدعاء أقول لباعث هذه الرسالة أخي الكريم إن كانت الأشجار تتساقط حول الأقصى من تأثير الحفر فإن القلوب تتساقط حول الأقصى في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب القلوب تتساقط والرجال والهامات تتساقط والكرامة تتساقط والرجولة تتساقط إن تساقطت أشجار الأقصى فيمكن بل سنزرع غيرها أما إن تساقط القلب بعيدا عن الأقصى انت ساقطت الرجولة والشهامة بعيدا عن الأقصى فلا يمكن أن تعاد السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا يا أختي آية أهلا وسهلا بس محتش أنا قد عايز أتكلم في موضوع طبعا أنا هدوم إن شاء الله على إيه في رمضان أنا بإذن الله إن شاء الله أدوم على القرآن يعني إن شاء الله ربنا وفيني بإذن الله وعادها حضرتك في موضوع تاني اللي هو موضوع الشيخ الأظهر اللي عمله في الفتاة فا انا والله العظيم اكتم لك بالله ان الواحد دمه محروق والله الشيخ الازهر ايه الشيخ اللي هو الشيخ الازهر اللي هو سعد الشيخ سعد المنطاوي عمرو في الفتاه انا يعني والله العظيم الواحد دمه محروق وحسي في الفتاه اللي هي في ثانيه النجدي عمل ايه راح يعني زور اللي هو المحد الازهر وراح بعد كده راح دخل على فتاة. فنزلت النقاب قدامه عادي فراح دخل عليها وراح شلع لها النقاب الان بتلبسي ليه هذا هذا عاده وليست عباده فهذا يعني يرضي ربنا يعني احنا ازاي بنتكلم على ان احنا عايزين نوصل للقصه وإحنا اصلا العلماء بتاعتنا ولا تقدر الدين ولا يعني ازاي يعني ان احنا نعمل كده يعني في واحدة اصلا طب احنا نقول نشجعها يعني حتى والله العظيم اقسم لك بالله اني انا سمعتها على قناه من, من احدى القنوات ان المذيع بالطريق والله العظيم يا شيخ انه بيقول بيقول اهوت جزاك الله خيرا يا اختي الكريمة شكر الله لك انا حقيقه لم اسمع مثل هذا الكلام وأنا لا أستطيع إطلاقا أن أتكلم على شيء يعني لم أستوصق من مصدره أو من خبره وليس عندي يعني تعليق على هذا الأمر لكن أهم من النقاب الأخلاق النقاب إحنا مختلفين عليه علماء ثقاط بيقولوا إن نقاب سنة وعلماء, وعلماء ثقات بيقولوا إن نقاب فرض لكن ما فيش عالم مختلف أبدا ولا يوجد اختلاف إطلاقا على إن الكرامة اخلاق ويجب الالتزام بها على إن الصدق أخلاق ومن أركان الإسلام ومن فرائد الإسلام أن تكون صادقا من فرائد الإسلام أن تكون أمينا من فرائد الإسلام أن تكون نظيفا من فرائد الإسلام أن تكون شجاعا من فرائد الإسلام أن تكون رجلا من فرائد الإسلام أن تكون صاحب كرامة مش مختلفين على هذه الأخلاق اللي عاوزين نسبت عليها ويعني نجعلهم يموتون كمدا أن إسلامنا بخير وأن المسلمين بخير السلام عليكم أي. عليكم السلام عليكم يا أختي أحمد أهلا بيك يا أختي أهلا وسهلا. آه أنا كنت بس أقول لحضرت جزاك الله خيرا عم بني بارك لنا في حضرتك يا شيخ صفك وجزاك الله خيرا على الصحة يعني صحي قلوبنا كده للأقصى وإحنا والله مش نسينا الأقصى الأقصى في قلوبنا الحمد لله فضل الله أولادنا دايما منطلحهم عليه أنا أصغر طفل عندي حمزة بدينه ميت زمزم وقوله هتدعي بإيه قال لي أبي أحرر الأقصى ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ بس بنوصل رسالة للأخ يعني إن لله وإن العجل يكتب عن الإخوة الأخوات والمنتقبات والأخوة الملتحين ويقول عليهم إن هم بس اللي يشايلهم القضية كلها ويقول علينا إن إحنا مش في الأقصى مش في قلوبنا لا هو غلطان الحمد لله فضل إن إحنا من أولادنا على الأقصى جزيك الله خيرا شكر الله لك يا أختي الكريمة الأخذ ذكرتني حقيقة بمكالمة يعني جاءتني من طفل عمره ست سنوات او في سنة ستة ابتدائي مش ست سنوات عفوا من بورس عيد أو, أو, أو, او السويس على ما اسكر الطفل ده بيتصل بيتصب وبيقول لي انا بحبك جدا يا شيخ صفوط ونفسه بقى زيك قلت له حسيت ان في طفل بيكلمني قلت له انت في سنة كام حبيبي قال لا انا في سنة ستة ابتدائي قلت له لا ان شاء الله تبقى احسن مني بكتير قال لي أنا عندي سؤال قلت له تفضل قال لي هو ينفع لو ربنا عز وجل حرر الأقصى هذه الأيام وانتم روحتم تحرروا الأقصى ينفع اجي معاكم أنا حقيقة الجمني هذا الطفل وقلت له إن شاء الله رب العالمين هيتحرر الأقصى هذه الأيام وإحنا اللي هنيجي معاك أنا حقيقة نسيت اسم الطفل. لا تتخيلوا مكالمة وأقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن صادق في هذه المكالمة التي جاءتني مكالمة زي ديت تنسيني أنا شخصيا هموم الدنيا وأعلم كما قالت الأخت أن جيل النصر قادم طفل ستة مش بيستنى لما يبقى راجل وعنده تلاتين سنه ولا عشرين سنه لا ده لو الاقصى اتحرر دلوقتي وانتم روحتم تحرروا الاقصى ينفع تاخدوني معاكم ينفع اجي معاكم المكالمه ديت لا تتخيلوا عملت فيها ايه في نفس اليوم او تاني يوم كان خبر في جرنان من الجرايد الدستور او المصري طفل عمره 12 سنة بتلقي قوات حرس الحدود المصرية القبض عليه وهو بيحاول يتسلل الى فلسطين الى غزة من معبر رفح وبتسلمه لأهله وبيأخدوا تعهد على أهله انه هو ما عملش كده تاني طفل ده من الشرقية أما يبقى عندنا أطفال زي دول اه هيتحرر الأقصى أما يبقى عندنا أطفال زي دول هتتحرر الأندلس أما يبقى عندنا أطفال زي دول هتفتح روما هتفتح روما سلام عليكم سلام عليكم تفضل أستاذ زرح تفضل, تفضل. أيها تفضل حضرتك على الهوى يا أخي لو سمحت انا بس بس ان 3 اطفال في دار الاورمان طيب وجه ان انا اقفلهم ولا لا يجوز زائد ما حضرتك قلت ان لا يجوز تبرع من جثات المال لدار الاورمان والمستشفى سرطان والله يا اخي لازم تعرف الثلاث اطفال دول وتروح تكفلهم بنفسك وتبقى على يقين ان انت بتدفع لهم الفلوس انا انا انا انا لا اشكك في, في ضمائر احد ولكن انا اتكلم على حكم فقهي أتكلم على حكم فقهي هذه الأماكن جميعها يعني لا تدفع إليها زكاتك ولكن اذهب أنت بزكاتك إلى المكان روح اشتري الجموسة وسلمها لهذه المرأة روح الأطفال دول تبقى عارف الثلاث أطفال دول في أنهي بيت وفي أنهي مكان وفي أنهي ملجأ وتكفلهم بأيديك وبنفسك هذا ما أقول به مرة أخيرة وفي ختام هذه الحلقة وقبل أن أتركهم أقول أقصانا له رب يحميه أقصانا كفانا كلام وما دمنا لا نملك إلا كلاما فصمت أولى فصمت أبلغ الإضراب عن الكلام محدش هيحاسبك عليه إذا كان في أطفال زي اللي الاخت اتكلمت عليهم وزي اللي اتنشر خبره في الجريدة اللي رايح يتسلل لغزة وعمره 12 سنة زي الطفل اللي بيكلمني من بورسعيد والسويس وحقيقة هذه المدن لا أتعجب ابدا عن طفل في الست فيها بيتكلم بهذه اللهجة ينفع تاخدوني معاكم وانتم رايحين تحرروا الاقصى ايوة يا ابن الكريم ينفع ناخدك معنا وانت تاخدنا معاك حتى القاكم اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>